قال معذَّ الله أن أخذ إلَّا ما وَجَدْنا متعنا عِندَهُ إِنَّ إذا اللَّذَّاعِينَ فَلَمَّا استيأسوا مِنهُ خَلَصوا نَجِيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف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 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَآ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَعَ لَا يُسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَاضِمٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلَى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون